ويصل سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن ألا يحور، إنه ظن ألا يحور، بل إن ربّه كان به، إنه ظن ألا أن يحور.